ولا أضللنهم ولا أمنيّنهم ولا أمراّنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا أمراّنهم خلق الله ومن يتخذ الشَّيْطَانَ وَلِيّاً مِن دون الله فقد خسر خسرانا مبينا